يوعدون لواقع فإذا النجوم طبست وإذا السماء فرجت واذا الجبال نسفت واذا الرسل أكتت لاي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أَلَمْ نخلقكم من ماء مهيد فجعلناه في قرار مكيد إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين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 بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين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 قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يومئذ